intanto e Eikuuan Sei kontu fan والله عزيز حكيم فمن ألم تان Wo وَامِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ الْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِكِذِبِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا بِعِلْمٍ يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لن تؤتمه أولئك الذين لن يرد الله أن يطير قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخر أخيرة عذاب النظيم